وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحانه الله وما انا من المشركين صلى الله عليه عليه وعلى اله اصحابه حمده ويجاهد ليوم الدين مما بعد في في الاسبال مبوط الاسبال. مبوط. مع... بعض فالعلا هناك امتحان في رد بعض الشيء الى البرد بعض العوارض التي جعلت بعض الأخوان الآن تخلقوا كنا نرد أن تنتحانه تنتحانه تنتحانه كنا نرد أن نرد أن معه التي من أخوانها رائعون فنحن هذا ونأخذوا ما تبقى من فكر الصلاة إلى الجميع الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى العالمين والأسفلين أجمعين أما بعد الثالثين كراءة في الثاني عودة الفقر الإثنان من خدامة رحمة الله تعالى قال باب صلاة العيدين ويفضل على الكفايه إذا قضى بها أو بعودة من اهل المصر سطرت عن سائلها ووقتها من ارتفاع الشمس قد رفت إلى الزوال قال النظام رحمه الله باب صلاة العيدين <تصفيق> والعيال يرسلوا شكرا وتأتي بعد موازم الطاعات وكذلك الجوة من العيال وفي حديث المسند ان الله قد ابتلك بهما خير من الامم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الابصار يحتفلون يومين من ايام الجاهليه فأنكر عليه قال ان الله قد ابتلك بهما خيرا منهما يوم الفطر والاضحى ويشعر في العيال الفرح والسرور ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا على الاختصاص ومن ثم لا تشرع عياد أخرى في مناسبات لا شرعية ولا غير شرعية لأن العياد محدودة في القرآن وبيت في في في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مناسبة شرعية يعني إصلاح الزواج وفصل شعبياً وغيرها من التي يعني ابتدى سواء كان قول في صلى والاعياد غير الشرعيه والادعاء عيد الحب وعيد الام وعيد الثوره ومجايا والشغل والفلاح كل مواطن صار له امتحانات في يعني وبالتالي تكون مواس البطاله يعني يسكن الناس فيها ويركعون إلى الدعم على كل حال قال صلاه العيدين فرض كفايه وها هزم المذهب من صلاة الحديدين فرض كفاية وأخذوا هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء والحوية الخروج ومدومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكاملها من شعائر الدين الظاهرة ولا بنعلم من كاملها فرض عين إلا الحديث خاص صلاة رضا عمد الله الحديث الطويب وفيه لا إلا أن تطوع لما سأل رجل عليهم وعند بارك والشافعي صلاه العيدين سنه لنفس الحديث يقول النبي صلى الله ان تطوع فجعلوا ما سوى للقراءه الخمس سنه وحملوا الامر للنساء الخروج على النبي وعند ابي حنيفه اختار شيخ الاسلام وخير المويه في النسب ان صلاه العيد فرض عين ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ولو كان فرض كفايه لكان في من يحدو من الرجال بنيا عن النساء وهذا المذهب قاوي ومتجم وردعه من الطيب والشركان وكثير من عزمالين المعاصر قالوا يفرض على الكثير إذا قلب بها أربعون من أهل المصر مشترات الأربعين تقدم في اكتاب الجمعة وهذا المذهب قياسا على الجمعة قالوا العيد على الجمعة هذا النظر مرجوح أن في الجمعة وفي العدية أيضا ولهذا في رواية ومدهب اختار الشيح الإسلام أنه يكفي ثلاثة أيضا كما في الجمعة الحديث ما من ثلاثة في قرية لا تطال فيه من الصلاة إذ استحوذ عليهم الشيطان فاشترضوا الأرض ضعيف المنذب والشافعية طال وقالوا ضعيف كما تقدم في الجمعة إذا قام بها أربعون من أهل النص لأن المسافر ليس عليه يعني لا جمعه ولا يعني جماعه ولا عيد سقطت عن سائره هذا معنى انها فرض كفايه اذا قام البعض سقط الحرج عن الاخرين روضتها من ارتفاع الشمس في ترمح الى السوائل وقت العيد من ارتفاع الشمس يعني بعد وقت الشروط بنحو ربع ساعة إلى الزوال يعني لأخذ الظهر بنحو دقائق لأن هذا الوقت الذي كان يفعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعلم الناس بالعيد بعد الثوال وهذا يتصور فيما لو يعني أخبره من الخارج أو نحن ذا صلوا من الغد لأن القدم وفدع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فعرم أن يفتروا من يومهم لأن الشهر الثهر عوضا وعرم أن يخرجوا غدا لعيده والسنة في في الصحراء وتعجيل الأبحى وتدخل الفطر والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسد ان يغتسل ويتنظف ويتضيد فاذا حلت الصلاه تقدم الامام فصلى به ركعتين بلا اذان ولا اقامه يكبر في الاولى سبعا بتكبيره الاحرام وفي الثانيه خمسا سوى تكبيره القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يطهر الفاتحه والسوره أن يجهر فيهما بالقراءه فإذا سلم وفضل بهم خطبتين فإذ كان فتراً حثهم عن الصدقة وبيّن لهم حكمها وإذ كان أرحم بيّن لهم حكم أضحيته قال وصلنا فعلها في المصادة يعني إذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثالث بعد صلاة العيد في المصادة ولولا أنه أمر مقصود لما تكلف الخروج من المصادة في المساجدة خاصة في المسجد النبوي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليزار المسجداً فاضلاً لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج به إذا المصادر ومن حكمة ذلك أن يجتمع أحمل البلدات كلهم ليشهدوا الخير ودعوا المسلمين إلا أن يكون عرضهم المضطر المطر أو بحر أو طيب أو خوف أو بحث ذات في المساجد لكن إذا لم يكن ذلك فالسنة أن تصلى في المصلى وان يكون المصلى في الصحراء خارج البلدة ليس في مكان واسع داخل البلدة كما يصلي الناس الآن في النوادي وأستاد الـ الرياضي ذلك كان أصبح داخل البلدة، لكن لو امكن ان تصلى خارج البلدة حيث يتسع المكان لعامة الناس ولا شك أزمة دغية تعظم الشعائر. يقول عن هذا من يكون أهلية ويعني تتم فرحة العيد أعظم فرحة العيد اجتماع الناس ومصدق وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر هذا أيضا من السنة تعجيل الأضحى يعني الصلاة لعيد الأضحى وتأخير الفطر وهذا إذا محتضت العبوديات التي تفعل في هذه الهنقة فمن عيد الفطر اخرج زكاة الفطر فتأخيرها حتى يتسنى لهم لم يكن أخرج زكاة الفطر أن نقرجها تعجيل الأضحى لأن من عبودية الأضحى من نحن حصر يضربك وانحرق تعجل أخراط عيد الأضحى حتى يتفرر الناس لذبح أضاحي والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة والإفطار في الفطر خاصة يعني دون الأضحك واستحباب الفطر قبل عيد الفطر هذا ظهر كان منصة دي شهر الكاملة يجب العروب بالفطر وأما الأضحك فإن الأمر على العكس من ذلك وقد نقل الإجناع من هذا الصحي في دولة المجتهج ووجه أيضا للعكس خاصه خاصة اما الاضحى فليس كذلك هذا الذي يتكلم بجانب الذي يسكت او يمكن لا يريده اللقاء في المسجد ادم المسجد ان لسحبات الغرزه ان تستغرق واما الاضحى فانه لا يعجل الفطر وانما ينتظر حتى يسبح الاضحيه وايجاد سبحان ياكله من اضحيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضي يوم الفضل حتى يأكل تمرد ويسن ان يغتسل ويتنظر ويتطير وهذا فيه اجماع على استحسان الهصلة العيدين من هذه المجامع شرعة الجمعة فمن باب أولى لأن اجتماع العيد اوسع اكثر أكثر من اجتماع الناس جمعة قد صحت الاثار في هذا عن عليهم وغيره وإن لم يكن فيه شيء مرفوع لكن معنى من حيث تنظف المجامع والاثار وإلا عن وغيره من والصحاب هذا يعني وإذا اقتسل فإنه قد يتنظف تطير كل هذا المشروع فإذا حلت الصلاة يعني إذا دخل وقت الصلاة حلت أن يدخل وقت صلاة العيد لأن الناس يذهبون إلى بالمصلة والقرن على تخبيرهم إلى أن يخرج إبن ماذا يخرج إبن؟ إذا جاء وقت في بعد الشروف يعني نحو ربع ساعة قد يتأخر من مصلحة يراها خصوصا في صلاة العيد الفطر تقتل الإيمان وفخموا بهم بلا بلأذان ولا إقار يعني أول شيء يتقدم الإمام للصلاه دون أذان ولا اقامه لما في مسلم عن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا اقامه إنما حدث لذان اقامه في عهد من أمين وهذا خلاف آذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام ويرفع لديهم مع كل تكبير. يعني صلاة العيد ركعتين كغيرة من الركعات لا تتميز عنها شيء إلا في تكبيرات الزوالات وهي سنة فلو الفرمسيات والصلاة صحيحة لو صلنا ركعتين كأي ركعتين والصلاة صحيحة والسنة أن يكبر سبعة في الأولى وخمسة في الثانية والحديث عدى أبده بالحديث عائشه التكبير في الفطل والأبحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات في المذهب سبع تكبيرات بتكبيره إحرام وخمسة في الثانية دون تكبيرات الانتقال هذا قال لنالك أيضا ونحنبه وعنده شدعي سبعا سوى تكبير رضي وتح يعني تكبير الحرب وبعدها سبع تكبير وخمسا أيضا والأمر في هذا القديم والحديث يحتاج من وجهين فعندها بحريفة ثلاثا سوى نفتا وثلاثا بعدها وهذا نشر مع تكبيره مع كل التكبير رفع اليدين مع التكبير سواء في عيد أو في جنازة أو نحوي كمسيات هذا مذن جهور مذن حنابلة شفيعية وأحناف يرفع يديه مع التكبير لبعض الآثار التي وردت والعلوم رفع اليدين مع التكبير في الصلاة عموما ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك لا يرفع يديه ونحن اختار الشيخ لا يرفع كده لكن الأمر واسع في المطار يعني صحت الاثار في الرفض بعض الناس يشدد في هذا خاصه في الجنائز لا ترفعوا بايديكم الامر واسع من رفع فله سلف ومن لم يرفع فله سلف ايضا الامر في هذا واسع والاصرار بالتكبير ينبغي غير لمن يرفع صوته لتكبير لمن سواء في تكبيرات الزوائد في الاعياد أو في المشنائس أيضا <تصفيق> قال ويأمر الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين كان ابن مسعود يأمر الله ويصلي عبدالله صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات وهذا مثل الحنبيل والشافعي عند المالكية والأحلاف يكبر متوالياً دون ذكر بينهما. والأرض فيه سعر فقد ورد الحرب والصلاة بين التكبيرات عليهم سعود وأبي موسى وحزيفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أخرجوا في في السنة ثم أرى الفاتحة هذا يعني بعد تكبير الحرب والتكبيرات في الزوائد في الصلاة العيد يصليك أي صرق يقرأ الفاتحة وصوراً والمستحب أن يقرأ السبح والغاشيح كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند مذكب ايضا من حديث الرباغي مرفوعاً كان يقرأ بقارف واقترب لو فعل هذا احيانا إذا كان الناس يتحملون وإلا قرأ السبح والغاشيح فإذا سلم وققض به خطبته إذا سلم من الصلاة اتهم صلاة العيد شرعه الخطبة خطب به خطبتين والحقيقة الخطبة الثانية لم تثبت في غير الجمعة وطبعا الكثير من الفقهاء طالس على جوع الاستسقاء والعيد ونحور وهذا يعني وجهه طعيفة مدام في تكريل خطبة عيد فالاعتماد على القياس هنا في عبادات غير سديد من هذا في الصنة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطو عيد إلى لكنه توجه النساء النساء الى النساء فوعظهما فبعض النساء الناس يعني خطر النساء يعني ترفع الصوت الى النساء فالنساء لم يسمعن خطبه الرجال فطرق الرجال وذهب مع بلاد وعظ النساء فجعلنا هذا اصلا في مشروعيه الخطبتين قد يحتملها لكن الصحيح انه يعني ليس اصلا في خطبتين وانما هي خطبه واحد وافتتاح خطوة العيد جاري دي همه الخطر في الاصل افتاح الخطر بالحب والثناء على النهار والصباح على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الزقهاء يرون افتتاح خطبه العيد بالتكبير وهذا لم يصح كما نبه عليه فسان المعادل ورهينه فإن فطر كان فطرا حضره على الصدقة وبهن له الرقم وكان في عيد الفطر يؤكد على معاني الصدقة الفطر ويتمين الرقمات وإن كان أضحى بيّن لهم ربضة مضحية وعندما إذن الوضع كُل بطعيم كُل بجامعة ينبغي أن تستوعب حاجات الناس جميعا ولا تكون في موضوع واحد بل يعني تتنقى كثيراً عن رؤوس أقلام مذكرة الناس بنعمه الله عليه ويحسن على, على التعالد وعلى استدامه التعالد بعد مواسم العيالي أورو بصلاة الأرحام ويعني الإحسان من الجرار وزيارة يعني أهلية موضوع الدولين يرسل رسائل الحكام من يعظمه إن شاء الله تعالى يحرصوا على يعني معاني من الشريعة يرسل الرسائل إلى الاباء والامهات إلى النساء إلى الشباب هذه المعاني العامة التي بها يستشفع الناس أنهم في معنى جديد شيء لا يتقارب يعني إلى مرتين من ولهذا نغى أن تكون صوت على هذا النحو. معلوم أنه من البدع أن عند الناس من زيارة القبور في العياد أن قص العياد مواسم فرح ليست مواسم حزن ولم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور بهذه المناسبة أخذ من آل الناس يعني صرت تظهر في صبيحة يوم العيد ازدحام الناس عند القبور أكثر منهم في المدن الأخرى وهذا من البدع. ولا قبل صلاة العيد ولا بعدها في ومن اترك الامامه قبل صلاهه أدبها على صفتها ومن فتته فلا قضاء عليه أحب احبصها تطوعا انشا ركعتين وإنشاء اربعه وإنشاء صلاها على سنتها نعم قالوا التكبيرات الزوائد وكل خطاه سنه تكبيرات الزوائد لأنه ما بنسي التكبيرات الثوائد وقال الله أكبر تحبيرها بالحرام ثم شرع في قرأة الفاتحة وصلاته بعيد صحيح ولا حال في ذلك وعطمع ما يرى أنه يمكن أن يجد لها لسه أن كان يبيب وأن يصنيه ونسيه وهذا يعني أصلح والبعض يرى انهم لا يلزموا يعني فيها سجود السهل والتفصيل تقدر معنى في سجود السهل أنه لو تعمد تركها فانه لا يسجد ولو كان حريصا عليها فيها فانهم يستحبوا ان يسجد للسهل فيما لو ترك مستحبا وكان من حادثه فعلته والخطتان كذلك سنة. تدل على صنوية الخطبتين بما عندها مدروباً أسائف من الحديث عبد الله بن السائف قال اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا باقضى الصلاة قال إنا لخطب فمن أحب أن يجلس الخطبتي فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب وهذا يعني صريح لأنهما غير واجبتين قال فمن تقع وفيه بيان أن الخطبت سنة إذ لو وجبت الجلوس لها فلا يتقال الشرطان لا أعرف حوائل يقول يقوله بوجودها. ليس معنى هذا الثاني يتهاولون بخطبه العيد ويتركونا وإن رضاقه هذا لطبط المسألة أن هذا فيه سعف معنى السعف حتى من كان مشغولا مثلا قد يكون مشغولا بقضية شوحية كان يريد أن يبادر في يسبح أطحيا في أول نحو ذلك لا باس لكن لا يقف في المصلى ويشوش على أن يسبح لا شك أنه من الخطا، ان يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن يجلس في قبر، فليجلس وما أحب أن يذهب، فليذهب، ولم يقل ما أحب أن يقف يتكلم، فليقف وليتكلم، ولا يتنفس قبل صلاه العيد ولا بعدها في موضعها لا يتنفس قبل العيد ولا بعده، يعني ليس للعيد سنه, سنة قضية ولا بعدين ما دام في موضع عيد اما لو كان في المسجد المسجد له احلامه المعروفه للتنفل العيد في المذهب لا يتنفل قبلها ولا بعدها وعند مالك مثله لا يتنفل قبلها ولا بعدها ان في المصلى اما في المسجد فنه روايته وعند ابي حنيفه يكره التنفل قبلها لا بعدها وعند شافعي يكره قبلها وبعدها بعدها للامام دونها فالحاصل في صلوات العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لما على في جمعة لما يطلق النفي فلم يثبت فيه منع بتحديد الخاص الا اذا كان وقت كراهه في وقت الكراهه تمنع الصلاه فيه عظم ويستحفت التكبير في هلتين عيدين قال ومن أدرك الإيمان قبل سلافه اتمها على صفتها ومن أدرك يعني تأخر إلى أن صلنا الإمام وجاء قبل سلاف الإيمان على صفتها لأنه كان يضيه ومن فاته فلقضاء عليا منفعته صارت العيد فلقضاء عليه بدع على ان الفرض كفايه وذهب شيخ الاسلام لانها لم توجد فاتت ولا يسن ذلك عند الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان النبي صفير يعني حديث العيد وأمر الناس بالخروج اليها لم يقل من تخلف فليصلي في بيته واستدل بعض العلماء على انها تقضى بفعل انس رضي الله عنهم أن يعني انسا كان يجمع احدهم ويصلي بهم ركعتين لتكبر فيهما لكن من قال انها لا تقضى قال ان انس لم يكن في النص كان خارجا يعني عن المدينة بعيدا منها. فوفي حكم أهل القرى كأنه وصلها يعني مع أهل قريته. وحصل الخلاف ولا مبني على الخلاف في حكم صلاطي عين. المذهب فرض كفاية لو هذا لا يشرع يعني قضاء وهلا هذا طالب بها طالب لكن عند الأحلاف ولذا اختار الشيخ الأستاذ. صلاه العيد فرض عين وعلى مثل الاحناف فانه يعني يقضيها اذا فاتته فإن حب الصلاه تطوعا ان شاء ركعتين وان شاء أربعا وان شاء الصلاه على صفتها وكانه يعني يقصد انه ليس يخطئ فإن حب الصلاه في وقتها سبحه ضحى إن شاء ركعتين أو أربعة من ستة وهذا على سبيل الضحى، وإن شاء صلى الله عليه صفتها يعني صلاة العيد على قوم من أرجبها كالأحمر أو على ما فعله أناس رضي الله عنه من صلاة معنا يُستحق التكبير في ليلتين عيدين ويكبر في الأضحى عقد الفرائض في الجماعة صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريف إلا المحرم فإذا يكبر من صلاة الغض يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريف لا ويُستحق التكبير في ليلتين عيدين وهذا العصر أخبره تعالى هو لتكون العدة يعني عدة فرضا ولتكبر الله على ما مهدف تكبير مشروع في كتاب الله وهو من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً. ومشروع في العيد عيد الفطر وأيضا في عيد الأضحى والتكبير قسمة تكبير مطلق وتكبير مقيد المطلق يعني في الأسواق والبيوت والضبقاء مطلق كما يفرق وهذا في فطر الغروب شمس آخر يوم في رمضان إلى صلاة العيد هذا في عيد الفطر إذا عرف عمنا غدا العيد يبدأ أول كان يوم الأخير بعد غروب شمس اخر يوم من رمضة ويبقى تقبيرا مطلقا نكبر نفس بيودهم في أسواق في يعني طرقاتهم وليس في عيد الفطر إلا تقبير المطلق ليس في تقبير مقيد ما في الفطر تقبير مطلق فقط ولهذا يخطط بعض الناس الان حين يصلون صلاه الفجر في يوم العيد عيد الفطر من رمضان ثم لانا جدوهم يكبرون في المساجد عقب الصلوات كما ينفعل في عيد الاضحى وانما يقلد الناس بعضهم بعضا وبهذا تنشا بداعة وهنا ليس من هذه النبي صحيح في عيد الفطر تكويره مطلق ليس في ذبيه مقيد أما عيد الاضحى فيه إثنين فيه المطلق وفيه المقيد التكبير المقيد التكبير المطلق اولا في عيد الاضحى هذا يبدا من أول شهر الحج وكان يعني السافر مكسرون التكبير في المطلق في عشرة الحج أيام يعني ذكر الله عز وجل وهي أيام المعلومات في أيام المعلومات على المنزقة وبهمة الأرحى وإضافة حجر أن هذا الأيام أيام التشريق هذا أيضا التكبير المطلق فيه يعني من الأول زي الحاجة إلى يعني رابعين رابع وعيد اللي هو بقى يوم الثالث عشر هذا كله محل التكبير المطلق كما في الحديث أيام وأكل شرب وذكر أذن أما التكبير المقيد فهو خاص بعيد الاضحى الأضحى اضافه إلى تكبير المخير يعني عقب الصلوات في المذهب نكبر عقب الصلوات من صبح يوم عرفه الى عصر ثالث ايام التشريق وعند مالك الشافعي يكبر أيضا من صبح يوم عرفه الى صبح اخر ايام التشريق وعند ابي حنيفه من صبح يوم عرفه الى عصر يوم النحر والصحيح ما في المذهب <تصفيق> وهذا يعني هل يختص بالفرائض او الفرائض النوافذ بالجماعه ام بمن يصلي منفردا في الامر فيها هذا الصحيح انه يشرع للمنفرد ويشرع للمسافر ويشرع المفترض والمتنفذ والمرأة والرجل الامر فيه واسع التكبير بالمقيم ويكبر في الاضحى عقيده الفرائض في جمع من صلاه الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق وهذا المذهب الا المحرمون فإذا يكبر من صلاه الزور يوم النحر الى العصر من أيام ايام التشريق قالوا في البحر انه مشهور بالتنبيه يوم عرفه ولهذا يعني قالوا البحر المخص بهذا ان يكبر من الظهر يوم النحل لان ظهر يوم النحل تكون قطعه التلبيه بعد ربع جامعه العقبه لصبح يوم النحل لكن الاقرب انه الفرق بين هذا و هذا وان المحرم يجمع بين التلبيه وبين التكبير لما عند احمد غير من حديث ابن مسعود خرجت مع النبي صلى الله ثم ترك التلبيه حتى رمى جامعه العقبه إلا أن يخلطها بتكبير أو تهيير وعلى نص إلا أن يخلطها بتكبير أو تهيير <تصفيق> واجتماع <تصفيق> الأذكار هذا أعون على حضور القلب يعني في يوم عرفة لا بأس يكسل تنبيل لأنه واحد يهلل خير ما لو كنتوا أنا مجلون قبل إلا إله إلا الله هل مقدار يوم عرفه ومن كبه أيضا فالأمر واسع الضارة يفعل هذا الضارة ليفعل لكن في التكبير ايضا النابين عن التكبير الجماعي الذي اعتاده الناس في بلادنا لانه بعد في التكبير المقيد بعد الصلاوات وذا انتهى الإمام السلام عليكم وحمد الله السلام عليكم وحمد الله تجد الناس ينتظر بعضهم بعضهم طبعا تقعون مرة واحدة في نفس واحد ويكادرون سلاس تكبيرهم وعلى مرة واحد ونفس و... حتى لو واحد نفسه وقاعد الرابعه الربع، سيجد كلهم يعني سكوت، فيستحت ويستح، وهذا ليس من السر وإنما تكبير المقصود بانه مقياس إنه عقب الصوت، ثم الناس يكبرون على واحد اداء سريع واحد اداء مطيف، واحد يكمل بالتكبير يعني واحد يكمل بالتكبير أخذ من الوالد هذا يقول الله أكبر ورط الله أكبر مرتين فقط، هذا يقول ثلاث مرات. وهذا يكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير تخترت أنواع ال... التأميرات والأصوات وهذا يكتفي الدقيقة وهذا متقدتين وهذا يكون خمسة وهذا تسعة وهذا عشرين هذا المقصود. أما أنه تعطي لهم مرة واحدة نفس واحد, واحد وتأمير واحد وثلاث مرات نشكل هذا من البيع وأيضا مثل التهليل التلبية في العيد أيضا لا يشعل يكون الناس جميعا على نفس النمط ولا عن واحد يقول يأكل الناس يقولون خلفه هذا من أحداث الناس. ناهيك عن أحداث الناس من الزيادات التي انبثبت عن الثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي محمد وعلى أصحابه كل واحد بيكون ثلاثة ثلاثة تطلع واحدة جديدة أنصار وأشياء واحدة محبين واحدة بدل ال... بدل عليه ثلاثة ضرب يعني كانوا خمسة صاروا سته أنا صاروا سبعة ممكن. على ما للكثير من الذنب اين لاحظت هذا الكلام وهو يدخل ونشئ وجد المسجد الذي تردد فيه يقول حفوك. لا شك الوالد الله اكبر الله اكبر كان شفع لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحي ورد يعني التثليث الله اكبر الله اكبر جه اسم الله لا اله الا الله الله ولد أيضا pouch السلط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا كل واحد ويعني أمور الزيادات التي ليس لك سلف فيها والأخر نعم. وصفة التكبير شفعه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر، ولله الحمد وهذا معنى شفعه يعني عن الله أكبر والكبير ثم يقول لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر هذا الشهر ولله عمي وذكرنا انه الورد ايضا يعني الوتر ثلاث مرات ورد انه الوتر في الاولى والشافع في الثانيه كما ذكرنا وقبل في هذا واسع كله ان شاء الله ولا باس بان يهنئ الناس بعضهم اعظم بنحو تقرب الله منا ومنكم وقال أفضل مطرة جائزة يعني الأمر فيه واسع أيضا لأنه يكون لبعض الناس لبعض كل سنة طيب، وعيدكم تبرق وهذا كل الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. وهذا أخر كتاب العيدين ونقف عند الجنائز إن شاء الله تعالى. Ik heb een man zonder ogen, het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb Ik heb het het het